وهذا هو علم التوحيد يعني هذا هو العلم اللي احنا هل يعني محل الكلام بعد ذلك يخرج الى انه هل يمكننا الاستدلال على جميع العقائد على جميع الاصول العقائدية بالعقل آه لا شوف كيف المسألة اذا بعض الاصول العقائدية لا يستطيع العقل اثباتها ولكن غاية ما يحكم به هو ايه امكانها فيجب على المتكلم اثبات الامكان يعني منع الامتناع منع الاتحالة لا. اما اذا كان متكلم ولا يقدر على نقض الاتحالة فهذا مش متكلم يكون اذا اقل درجاته هو ان يثبت الامكان وده حتي في المسألة اذا اتطاع بعد, بعد اثبات الامكان تثبات الصحة نفسها ووجود الصحة نفسها هذا يكون يعني فضل وهو نعمة وإذا لم يستطع فأقل شيء هو تثبات الإمكان ثم الالتجاة والاعتماد على الله إذا إذن أدل طريقة الأشعار هو إنه ما ثبت بالنقل هم عليهم أن يبحثوا في ما هو المقطوع ما هو المقطوع بالنقل فيحقق بين المقطوع والمضمون بقول المقطوع من النقل هل يمكننا الإتيام بأدلة عقلية على كل مطلب منه إذا أمكننا فبهى ونعمل وإن لم يمكننا الإتيام بأدلة عقلية على كل مطلب فلا أقل من إثبات الإمجام ووضح كيكي المسألة والله سبحانه وتعالى المؤسس نعم نحن الآن كل السمع البطار يعني علم النوم الموجودة <تصفيق> على السمع <تصفيق> أيوة جيد خلينا خلينا كن مقابل ما تفضل الآن في بعض العلماء احنا لابد أن نذكر أيضا إنه بعض العلماء قالوا في الحقيقة إطلاق السمع والبصر على الله سبحانه وتعالى ليس أكثر من أن الله سبحانه وتعالى يعلم بالمسموعات ويعلم بالبصرة وليس السمع والبصر صفات زائدة على العلم. واحد وثلاث، فهذا عبارة عن مثلة بعض العلماء، وهذا يميل إليه بعض الأحناط النادرية، ومن من ذكره الإمام ابن الهنام في المسايرة مع شرف المسامرة، وتبعه على ذلك كثيرون أيضا، ومن من قبله صار إليه الإمام الأشعري، وذكر ذلك أيضا الإمام ابن فورق في مزار مقالات الأشعري، فذكر أن الإمام الأشعري له احتمالان. في أن السمعة والبطر هل هما نوع علم أم هما صفة صفات زائدة غير العلم فله إيش؟ احتمالين وكل منهما ممكن ما في إشكال معا فلا الاحتمال يستمع على احتمال؟ في كأنه حسنا 11 مجزاة كانت حسنا مقصر كانت علمين أو خدرتين فهذا في فترة لا بس هذا مش علمين هو لما تقول صفة زائدة على علم ما تقول إنها هي صفة زائدة على علم هي علم آخر يعني يحس يحس ولكن انكساف مغاير لانكساف العلم فهو إدراكان ادراكام او ثلاث إدراكات او أربع إدراكات لا استن خلاص العلم والسمع والبصر هو معهم بسمه انه الادراك أي بالضبط بصير الادراك بصير الادراك هو مجموع العلم والسمع والبصر بدل ما يكون العلم فقط بتصير العلم والسمع والبصر هو إدراك <تصفيق> هذا كله مثل حسه فقط يحصل بنحو من الانحاء بالعلم وبنحو الآخر بالسمع وبنحو الآخر البصر هذا هو لذلك قال لاحظ تقص الكتاب إيش قال ولا يزيدان على علمه في الانكساب بل في حقيقتهما وتعلقهما الخاص بهما وهو تعلقهما بالموجودات إذا الزيادة ليس زيادة في الانكساب زيادة في حقيقة التعلق اذا طبعا حتى المسموع والمفطر هو منتصف بالعلم طب اذا اختبرت فكره الفلاق السنه والمطر يعني تقدر الاختلاف هي فقط في بس مش في محكوم الانقسام بس اتفهمها هيك وفكر فيها يعني اكثر من ذلك لا استطيع اني اقول لا مثل إنه في عندي لأنه لا أستطيع أن أن أقول أكثر من ذلك لأنه أصل إثبات السمع والبصر هو بالنقل ليس بالعقل لو كان بالعقل لضاعت اللف ولكن لأنه بالسمع نتوقف إلى هذا القدر ما ما في شيء أكثر من ذلك. إنه في لا ما هو إذا كل إنه السمع والبصر إثبات غير العلم يجب أن تقول إنه حقيقة السمع غير حقيقة العلم. فإذاً ما في فكرار أما إذا قلت أن حقيقة السمع والبصر غير العلم ومع ذلك هي نفس حقيقة العلم بطير فيه فكرار في صير غلط هذا الكلام أنا أتكلم أنه لا الموجودات من الأصل واحد فلن يعني الله تحدي يعلم الموجودات يعني يلقى الموجودات أو غير الموجودات لا لأنه إحنا قلنا السمع والبصر هان من جهاتين الاختلاف في هات الموجودات نفسها ليس الاختلاف المدرم الاختلاف في هذا المدرك نفسه ولكن بخ... يكون هذا الادراك حاصل بمدرك مدرك معين وهذا الادراك الثاني حاصل بمدرك اخر <تصفيق> على... على... على... على... <تصفيق> مع القولنا بانه كل الموجودات راجعه الى اصل واحد الا انه لا نقول بانه جهات هذه الموجودات واحدة، حقيقتها مختلفة زي ما انت بتقول مثلا الموجود هذا له شكل ولون وحركة والى غيره حيفيه للوجود هذا التخيل فانت بتقول غير ما تقول انه بعض هذه الحيديات تدرك بالصفا وبعضها تدرك بالاتصال طب هذا هو اللي بتقول مش اكثر ولا اقل منه. واحنا بنقول انه ما دام وجود اصل هذه الصفات بالصنع بالنقل يتوقف الى بينفط القدر يعني الى الموضع الذي صدق بالنقل ولا يزاد عليه والله سبحانه وتعالى اعلم اما الصفات التي تترك بالعقل فنتكلم فيها بالعقل اما الصفات التي تترك بالنقل فنكتفي على ما ورد به النقل والله سبحانه وتعالى على نعم. يعني نعم الكلام الدرك بالعقل الصفات المرتبطه يعني ذات تعلقنا بالاطراق بالصفات احكام تعلق فينا بس الكون بالسمن والبصر زيادة عن هذا هو من حين يعني زيادة أثر تعلقات هذا التساءل فينا في وفي تأثير يقال لنا أنه نارف ذلك يعني ان يتعلم تسمعنا و ترانا و هذا أبعاء ليتعلق لي هذا كلام صحيح و يعني لا يشكل فيه وهذا هو ما ذكره يعني السادة الماكوريدية قالوا أنه مع إنهم أرجعواها، أرجعوا استفسار الصنع والبصار إلى العلم، إلا إنهم قالوا يجب على الإنسان الإيمان بها مطلقًا. ويعودها عدل إنه السمع والبصر والعلم، ولا يجوز عليه له إلا الإختصار على العلم ليس؟ لأن القرآن كثر أكثر من ذكر السمع والبصر، وذلك وذاك لا بد له من تأييد. واضح كيف المثل؟ إذن على كل الأحوال نرجع بنقول إنه هذه الصفات هي الصفات النقلية ذاته ايه يعني الصفات النقلية دليل وجودها هو نقلي فإذا غاية الكلام انه نقتصر على ما ورد في النقل نعم فده ممكن يعني أعطيني دليل آخر على أن صاحب السما والبقر هذا الحالة بده القرآن نحتلو يعني مش مشكلة انك تسلم بالسماء والبقر. إذا لم تسلم بالقرآن نفسه مش مشكلتنا إنك تسمع تسلم بالسماء والبقر يعني. أول إذا بنزع ما أصلا غلط انك تيجي واحد يمكن القرآن في تستفيد بالسماء والبقر لا إن تيجي أول إذا انا يدي كان واحد بده ينسخ القران وعشان تكتب القرآن لازم ت... لا مش هيك المسروق اه بس ما كنا على عليه الكلام اصلت اشرت لك انه هذا نسخ من نظائر العلماء ما قلت فيه اشكال انا يعني اليوسف بالضبط في الواجب الان انك تقول انه الله سبحانه تعالى سميع وبصير ماشي ماش الحال أكثر من ذلك يبحث في محله نعم. والدليل على وجود السمع والبصر من الكتاب قوله تعالى وهو السميع البصير ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لما مر بناس يستفكون ويشكون الله جمعا فقال يا أيها الناس أرذوا على أنفسكم أي أنزلوا عليها فإنكم لن تدرء أصم ولا أعم وإنما تدعون سميعا بصيرا وأجمعت الأمة على أن الله تعالى سميعا بصيرا ودليل العقل يثبت. ملاحظة نعلم أنه تعالى يسمع. سمع يسمع سمعه بسمعه يسمع سمعه بسمعه ويبصر ما كما أنه يعلم علمه بعلمه لان صفات الانكشاف تتعلق بانفسه بانفسها نعم تقبلها صفات التأثير كانها تتعلق يعني لا مانع من يقال ان الله تعالى سمع كلامه بسمعه او سمع سمعه بسمعه او كما انه يعلم علمه بعلمه لا اشكال في ذلك لانه هذه صفات انكشاف أما صفات التأثير وهي الإرادة والخدرة فلا يجوز أن نعلقها أن تتعلق بصفات الله لا يجوز أن نقول أنه أراد سمعه أراد أن يسمع فسمع لا أو أراد أن يوزر علما فأوزر علما لا طبعا لا يجوز 100% هذه المشيئة هذا لا تتعلق بالسمع. ليس فيها جهة إيزادة السمع بلاشا <تحور في الانتصفيق> ولأنه يتكلم كيف أشياء أخرى لأن الكلام تفض قائمة بالله سبحانه وتعالى ثم لما قلت لك في الأول أنه لا يمنعون كون الله سبحانه وتعالى منتعرا ومتأثرا ما صار في هناك إشكال عندهم قيام الحوادث بالذاتي هارو من شاء القيام الحوادث بالذاتي نعم نعم نعم نعم <تصفيق> بشكل عام هم الآن قال مفصل مفصل تأثير وفصل مفصل بيان مفصل إنش إنكشاف مفصل تأثير في القدرة والإرادة وفصل الانكشاف هي السمع والبحث والعلم وفصل البيان هي الكلام فقط وهذا التقسيم تقسيم للصفات من حيث تعلقاتها، واحد ممكن احتيال الحياء لأنها ما لها تعلق من بره في هذا التقسيم. الحياء ما في أي قسم تنقث تندرج. لا، من هذي الفصل ولا في واحد، لأنه هذا هذا التقسيم هو تقسيم للصفات من حيث التعلقاتها. بالضبط اللي هو؟ نعم لأنا ذكرت لكم هناك بعض العلماء قالوا أذلة عقلية ولكن هذه الأذلة لم تكن قطعية يعني بعضهم لم يذكرها وبعضهم ذكرها ولكن أشكال عليها وهذا الدليل الذي هو سيذكره هو الدليل اللي حكينا قبل قليل اللي هو دليل الوجود أن كل موجود فهو هو أن يرى ولكن وذكر دليل آخر يعني هو يعني بعض العلماء ذكروا أيضا اللي هو دليل النقص والكمال وهو أنه الذي يسمع أجمل من من لا يسمع، والذي يرى أجمل من من لا يرى، وهكذا فهذا هذا دليل مقبول كمال، ولكن هذا أيضا عليه بعض الإشكالات، ولكن ذكروا في بعض الإشكالات عليه سنوضحها ان شاء الله. يعني بعد ذلك، ولكن كما قلنا إنه لا يثبت دليل عقلي قطعي على هذا المطلب. شوف كيف الدليل المعتمد هو الدليل النقلي فقط. فلا يتكلم فيه بالعقل على سبيل القطع ولكن على سبيل أنه لا مانع من أنه الواحد يحاول يوزد الأذلة ولكن لا يقطع إلا منه هو نعم <تصفيق> هذا قول الماتوريدية الأحناس الماتوريدية قالوا أنه الإدراك أنه هناك فيه صفة إدراك خاصة تندرل تحتها صفة العلم وال ووو السمع شيء صفة إدراك وهذا أيضا قال الإمام الباقلاني ولم يعني لم لا ينفرد به المذري يعني فقط مطلقا لا ليس حصية من خصائص لا هو أصلا يعني مترابط بين بعض الأشاعرة وبعض بعض الأحناف ومن قال به كما قل الإمام الباقلاني ولكن هذا القول يعني ليس قولا قويا في المذهب الأشعري ليس موثق. كما قالوا أنه في هناك صفة التكوين كما تبدو يقال صفة التكوين والحقيقة أن صفة التكوين ليست في أمر زائر على القدرة والإرادة هي راجع إلى القدرة والإرادة نعم الآن ندخل في مسألة في صفة جديد يعني صفة زائلة على الصفات الأخرى صفة أخرى وهي صفة الكلام وهذه الصفة أكثر الناس من الكلام فيها والإحتجاج أن ما هي صفة الكلام وإيش يعني حقيقتها وما كيف تثبت وما مفهوم الأشاعر عندما يثبتون هذه الصفاة وإن شاء الله سوف نتكلم عليها بنحو كاف في هذا المقام نعم صدق الكلام وحقيقة الكلام هو المعنى القائم بالذات المعبر عنه بعبارات المختلفات المباين لجمس الحروف والأصواب المنزه عن التقديم والتأخير والكل والبعض واللحل والإعراض وسائل أنواع التغيرات المتعلقة بما يتعلق به العلم من المتعلقات وكلام الله تعالى ليس بحروف لأن الحروف حادثة بكثير الآن قبل أن نشرح في تفصيل يعني هذه العبارات هذه الزمل التي قرأناها نقدم بمقدمة تمهيدا لهذا المطلق وهو أنه متى نطلق على الواحد أنه متكلم متى يجوز ان على الواحد انه يتكلم او متكلم او الى اخير هل فقط يجوز اطلاق الكلام على من كان يقضر ويقوم فيه الحرف والطوق يعني واحد مثلا لا يخرج منه فوق حرف؟ انا الان فكذت فكذت عن عن ايجاد الحرف والطوق فيا وطعت هذا النحو من ال... الهيذات او التصرف اثناء سكوتي اثناء كثي وتركي لهذا النحو من التصرف في ذاتي وضح العبارات انا اللي بستخدمها لانه هذه العبارات اللي بستخدمها ابن تايمية في حق الله سبحانه وتعالى نفس عبارات وانا كلها عبارات من التصرف في ذات سكوت في ذات احداث وابن طبعا عتم يخفف الوطأ قال فروب. ما حتى حدود؟ قال طروق انه يطرأ الكلام في ذات الله او تطرأ الحوادث ما قال تحدث عشان يضبط الوضع من دائمين انا تخدم كلمة الطروق بس يضبط الوضع عشان ما يسمعوش عليه العالم منه كيف تقول بانه هناك في شيء حادث نرجع للكلام انه انا الان اتصرف في ذاتي لاحظ اتصرف في ذاتي في نفسي في ذاتي في نفسي بشكل ما بشيء انه من هذه الذات طوض يخرج مني وينتقل الى غيري فأنا اذا لم ذاتي في ذاتي يعني على هذا النحو بأن لم اخرج من ذاتي هذا الطوض ألا يطش لغة ان يقال انه انا متكلم ألا اتكلم انا بيني وبين نفسي من منكم الان وهو ساكت لا يخرج هذا الصوت والحفل لا يتكلم كل كل يتكلم كل يتحدث نفسه الكل لا يوجد واحد إلا ويحدث نفسه على الأقل شو اللي بده يحكي هذا اللي هذا اللي صعد مثلا شو مثلا شو اللي بده يخلو شو اللي كلام هذا حديث نفسه اسمه الطفل الطفل وهو صغير قبل أن يتعلم القدرة راح الكلام كيف؟ قبل أن يتعلم القدرة على إخراج الصوت من نفسه بهذه الطقطعات والهيئات المعينة. قبل أن يتعلم هذا النحو. بس أي واحد منكم متزوج وعنده لين أو عنده أخو زار؟ هل يستطيع واحد انه يحكي انه الولد الصغير ما في عنده كلام؟ ماذا تكلم؟ فيه في نفسه كلامه ولا ما في نفسه كلامه فيه, فيه طبعا فيه ولكن هل يخرج من كلام من, من من من فنه أصوات مقطعة بالهيئه اللي احنا معتادينها؟ لا ظارت الأمر انه لم يتعلم هذا النحو من التطرف بدا بل هو تعلم نحو اخر اما السرات او البكاء او انه يشد امه او ابوه يقشره على الاسيه مثلا اذا اراد انه بدي هذا يشده بقشر فيتكلم بايش بالإثارة يتكلموا بالإشارة هذا لأنه إما بتحكي له شو التحكي شو بدك صح شو بتحكي هذا بتحكي له مثلا هذا قاعد بيحكي مش عارف شو اللي بيتويه أو شو اللي يحكي شو كثير هو بيتكلم قاعد عشان هيك ولاد الصغار مع بعض مع إنهم ما بحكوا عربيا لسه إلا إنهم بكونوا مبسوطين مع بعض ويلعبوا ولا واحد فاهم عليهم إشي فهو إلا لا لأنه وتصمم لكم لتصنيحيها لتصير صين شايف لأنه إلهم لغتهم الخاصة يسمعن إلهم كلامهم الخاص إلهم لغتهم الخاصة فإن عندهم طريقة معينة للدلال على ما هو حاصل في نفوسهم من إرادات وكلمات. تصل وهو تاكف وهو غير غير قادر على إخراج الكلام اللي هو بحرف وصوت هو في الحقيقة متكلم. هو يكلم نفسه ويكلم أمه ويكلم أباه ويكلم غيره من من الأطفال والولدان ولكن بطريقة أخرى. راية الأمر أنك لا تعرف هذه الطريقة لا تدريها سمام الدراية تعرف صعبها وتستدل على الآخر بأمارات وعلامات هذا بغاية الكلام ولكن في الحقيقة يخبرك بكلامه يعني يدلك على كلامه بإيش؟ بغير الصوت والحرف المقطع على نحو اللغة اللي احنا نتعلمها افتم ولبكم مثال آخر لاحظ كيف صار إذن اللي بيتكلم بالصوت والحرف هذا طبعا مقطع أنه يتكلم اللي تاكد ويفكر يدير المعاني في نفسه يدير مش ينظر ويتأمل لا يدير المعاني اللي هو عارفها في نفسه لاحظت المسألة هذا أيضا يحدث نفسه الطفل أيضا يتكلم الفم والبكم اللي هم أصلا ما في صوت يخرج من أخواههم يتكلمون بإيه بلغة الإشارة في لغة اشارة طب واحد من دون لغة إشارة انا الان تلاحظ كيف المسألة بمسك القلم وبكتب كلام معين على الورقة وبعدين تعطيك هذا الورقة المكتوب فيها اريد كأسا من الماء انا ما نطقت بهذا ال... بهذه العبارة ما نطقت بها بطوط وحرف يعني ما تطرفت في نفسي بحيث اني اخرج الطوز والحرف هذا من ذاتي بحيث انك تسمعه معو اذنك غاية ما عملته اني تطرفت في نفسي بنحو اخر بان اوجدته وكتبته لفظا دالا على هذا المعنى الذي قام في نفسي وهو ايه اني اريد ان اشرب جهسما غاية العمر اني اوجدته خطا متعارفا عليه انه يدل على معاني معينة وأريتك هذا هذه الورقة المكتوب فيها هذا الخط هذا هذا المكتوب ألا يصنع كلاما شوف كيف معي أنا أنا مثقف فيه أنا معاشر كتب كتابي أقول لا ولا وغير ذلك من الأمور طبعا الكلام ليس مقتصر فقط على إشارات الصم والبكم الوجه يتكلم الإنسان من دون ما يحكي من دون ما, ي... ما ي... يعني يخرج صوته حرف من وجهه يبين كلامه يعني علم التعبيرات الوجه تعبيرات العيون بالضبط هذه عبارة عن بسموها بالفعل لغات الأجسام او وهذه موجودة عند الغرباء قديماً موجودة، لأن الإنسان يتكلم بقوة كثيرة جدا مشافين بطلع في الكمبيوتر، من أمرين الإنسان ما يحكيهم يعني ما بكتب كتاب. الحيوانات ما تكتب. حتى في السورة الآية إنه الله تكلم الناس بكتاب الآيات إلا رم زبارة الله في. إذا الرم من جهة من جنسه. ما غير بلا شك بلا شك. وهكذا إذا إحنا السؤال الذي انطلقنا منه. هو ايه أيوه متى يصح لنا ان نسمي الواحد متكلما هل فقط هذه الصحة منحطرة في ان يخرج من نفسه من ذاته يتصرف بذاته ويخرج الحرف والصوت ام انها تطلق على معنى أعم من ذلك بلا شك على معنى اعام من ذلك اذا لا ينحصر الكلام في انه يخرج من الذات حرف الصوت بل تسمى الذات متكلمة إذا دلت على ما قام بنفسها من المعاني والأمور بأي نحو من الأنحاء حتى لو لم تدل الذات غيرها لاحظ كيف المسألة حتى لو لم تدل الذات غيرها من الزوات على ما قام بنفسها فهي في ذاتها متكلمة شوف كيف المسألة يعني أنا إذا لم, لم يقم على وجه أي نحو من ألحاء التلميحات والتعبيرات اللي كميهها ضبي ولم أدر بأي إثارة ولم أكتب أي خل ولم أنصت بأي صوت ولم أبلغ ص بأي صوت قطعت كل هذه الوسائل من التعبير عن ما في نفسي ألا يكون في نفسي لأن في فيهمين في إذا لا يتوقف إطلاق اسم إطلاق اسم الكلام على الذات بأن تفعل فعلا تدل غيرها من الأمور على أنها متكلمة، بل إذا كانت هي في ذاتها متكلمة، يعني تبين لنفسها المعاني والأمور التي تريدها وغير ذلك من معلوماتها، فهي في نفسها متكلمة. أنا تشهد في بعض في شرح العقيدة الصحاوية بدليل كثيرة من الأحاديث. على إنه على أن الإنسان يصم متكلم بكل هذه المواضيع ونقرأ أيضا في حوالي ثمن أو تسع آيات على إثبات إنه هناك في كلام في الأنفس ويقولون في أنفسهم وعلى إنه الكلام يطلق على الرم وعلى الإشارة وعلى إنه الكلام يطلق على الحرف والحرف ويطلق على ما دل عليه الحرف والحرف ويطلق على ما قامت في الأنفس حتى من حيث الأحاديث ومن ضمنها ما ما كان من في حديث الصقيفة لما كان سيدنا عمر بن الخطاب و بكر الصديق ظهرا مطععين إلى الصقيفة فقال عمر بن الخطاب وهو راوي الحديث قال ذورت وكنت ذورت في نفسي إيه؟ كلاما أو مقالا في بعض رواه كلاما أو مقالا يعني حضر في حي... في نفسي كلامه وهو يركض يعني يتعجر حتى ي... يحكي الناس فلما هم بأن يتكلم تكلم بينما أبغض الصالح والله قال وجد ما, وز... ما ما ما كنت يعني حضرت في نفسي معنى إلا وقد عبر عنه بأبلغ مما كنت أريد أن أقوله إذا ما كان في نفسي ذم أور هو أيضا كلام ذورت في نفسي كلاما أو مقالا شو وهذا كله تاريخ وتاريخ بادله اخرى اذا من حيث اللغة لا يشترط لا يشترط لغه لكي يطلق على الذات انها متكلمة ان يذكر منها حرف و صوت بل مد ذلك ظاهر حصر الكلام في هذا النحو من ان هذا دهن بارك الله فيك هم المساكين ظنوا انه لما ابن مالك قال كلامنا لفظ مفيد اتفق واسمنوا فعلا ثم نحرقوا من الكلام ظنوا ايش انه فقط الكلام منحصد في اللحظ <تصفيق> هذا قال كلامنا كلامنا فتروها ايش كلامنا ايها النحاء المحويون استلحوا على اطلاق اسم الكلام فقط على الالفاظ المفترة واما في اللغة فالكلام يطلق على الجدار على مش الشعراء يروح يكلموا ال... ذا الجدارة وغالجدارة على الاطلال بكل بيكلموا الحمير بيكلموا الناقة مو في النيات اللي اللي كانت تركب عليه حديدته <تصفيق> كانوا يكلموها <تصفيق> يناريها بكله بعندك <يعني> <تصفيق> في اللغة العربية إطلاق اسم الكلام على صادق على نحو أعم مما يدعيه بعض الناس من أنه لا يصدق إلا على من قام في نفسه الحفاظ. هذا كله كان مقدمة في إنه الكلام بس نحاول نسمعنا الكلام طب ما هو الحاصل في الكلام الآن بعد هذه الأمثلة نحاول نحقق المقام نحقق هذه الأمثلة بس عبارة عن يعملوا إيش إنعاف للذاكرة لكن انظار قبل أننا نحقق إيش المسألة الآن الراديو يصدر منه صوت وحرف مبسميني هل الراديو متكلم؟ هل الراديو متكلم؟ يعني أن تحدي هذا كلام الراديو؟ سيوان أم أنك أدركت الكلام وسمعت الكلام عن طريق الراديو؟ الكلام هذا الذي تسمعه من المذيع أو صاحب النشرة أو الى هذا كلام الراديو؟ نا هو كلام المذيع نفسه ولكنك أدركته بواسطة إيه؟ هذا المذيع؟ كيف المسألة في الكمبيوتر اللي فيه الكلمات والمعلومات وإلى آخره هل الكلام المذكور فيها كلام كومبيوتر ولا كلام مين هو الكلام هذا هو كلام من أنفأ هذه الكلمات في الكمبيوتر في المسألة. في الكتاب هذا الكلام المذكور هنا في هذه الصفحات التي أمامكم هل هي كلام للكتاب نفسه ولا كلامي أمامكم وكلامي أنا كلام من أنصع هذه المفتوح عن شروف في هذا في هذه الصفحات ورح شاء الله كيف الكلام طيب لماذا أضلنا أن نقول على الإنسان رح كيف الآن صارت المسألة تتحقق صحيح إنه ليس كل من قام فيه شيء دال على المعلوم سينتبه إليه الكلام لماذا أجدنا أن نسمي الإنسان متكلما ولم نجد أن نسمي المذيع متكلما ولم ولم نجد أن نسمي الكتاب متكلما ولم نجد أن نسمي الكمبيوتر متكلما من هذا؟ لقد نسوه لأن في كل المفترض مرحل نقوم بشكل عن هذا كلام ملتق هذا الحج هو الإنسان لنفيس عطبا لنفيس صحيح على هذا الناس لا دورش بي في واحد عنده إيه ثاني إنه ذات الإنسان يقوم بنا من المهاني ما يجيره وما يحركه لا يقوم في يعني حين الراديو أو الكتاب أو ما غيره تحريك لهذه المهاني أو إن شاءها أو دراس جميل جدا إذن هيا بحاطة نفس المعنى الوجه اللي, اللي ذكروا الأخ هنا إنه البرد بين الإنسان وبين ضيوري إنه كل هذه الأصناف مما كان وسيلة لإدراس إما رسوم أو أطواب أو إلافه وطهوم منها معاني معينة الفرق بين نوين الرابع وأن الرابع ليس فيه كشي اسم كلام نفسي ليس فيه كلام نفسي ولكن الإنسان فيه كلام نفسي وفي حركاته فيه كلام بالإشرار فيه كلام نفسي وفي كلام بالخط بالكتابة فيه كلام نفسي وفي كلام بالصوت Obs إذن كل من, من لا يتحقق فيه كلام نفسي هو قائم في نفسه قائم في نفسه فلا يمكن أن يسمى متكلما على سبيل الحقيقة كل من لا يكون في نفسه كلام نفساني كل من لا يتصف بالكلام النفساني فلا يمكن أن يسمى متكلما على الحقيقة وإذا أطلق عليه أنه متكلم فيكون من several him إذن الأصل في إطلاب الكلام ليس على من قام به الحرب والصور بل على من قام به الكلام المستاني المعبر عنه الحرف والصور وبحتي في المسألة صار إذن أصل الأصل في إطلاق الكلام هو على الكلام المستاني وكل من ليس متكلما كلاما نستاني فليس بمتكلم إلا نجابا لذلك لما أنت بتقول انت تكلمت لغة تلاحظ احنا الان نستخدم نفس الاطلاقات اللغوية بنحقيقها بننبين من ايس منها ما الذي منها يسمى كلام حقيقا وما الذي منها لا يسمى كلام الا مجازا وبحتي في المسألة احنا قلنا قبل قليل انه هذا الشاعر يكلم الناقة وتكلمه هذا الشاعر يكلم الاوطان طب الاوطان هل تكلمه؟ بس هو ينسئ كلاما على رسان الأوطان إنه هو بضع نفسه محلها وبي بنسئ كلام ولكن في الحقيقة هي ليست متكلمة ولكن هو ينسب إليها الكلام واضح كيف المسألة الناقة هل بتحتيله يعني هو الناقة كانت تحتيل والله هي كانت عبدة أو حتى لم أستطع هو بتخيل إنه لو إني أنا محل الناقة اللي بتركب عليه على عليه علي هو يعني عبدة كنت لا أتكلم بهذا النحو شوف كيف فهو يضع يعني فيه نوع من إيش أنه أنت تتجرد وهذا نوع من أنواع البلاغة أصلا أنت تتجرد نفسك وتقيم نفسك مقام غيرك ثم تتكلم بلسان غيرك بلسان نفسك يعني عن يعني عن غيرك بلسان نفسك حقيقة أنت بتتكلم ولكن عن كلام غيرك يعني كأني بحكي لك لو أني كنت كذا لعملت هيك وهيك مثلا شفتين هذا نوع من التجريد في تجريد الذات، يعني هو بجرد ذاته ويقيمها مقام الأوطان فبيقول لو اني انا كنت نفس الأوطان لقنت كذا وكذا وكذا وكذا فهو بعد ذلك يقول قالت الأوطان كذا او قال الجدار كذا هو في الحقيقة ولا الجدار قال ولا الأوطان قاله ولكن هو الذي يقول بلسان الأوطان فنسبة الكلام إلى الأوطان هو ثنايا ومجاز نوع من أنواع الاستعارات والمجازات كيف؟ هذا هو الفرق بين الكلام الحقيقي والكلام المجالي الآن الراديو لما قلنا انه خلت منه الحرف, الحرف والصوت المسهمين خلت منه الحرف والصوت المسهمين لمعنى يحسن السكوت عنده تحقق فيها الكلام النحوي صح؟ هل يقال ان الراديو متكلم حقيقة هو واسطة اظهار الكلام مش اكثر ولا اقل إذن المتكلم حقيقة هو من قام في نفسه الكلام ومن قام فيه الكلام النفسي ويمكن لهذا المتكلم يمكن لمن قام فيه الكلام النفسي أن يعبر عنه لغيره إما بالحرف والصوت أو بالإشارة أو بالخط أو بالرمز أو بغير ذلك من الدلالات فالله سبحانه وتعالى من هذا الباط إحدى يقول عنه متكلم وعبر عن كلامه القائم بذاته ذل بما أوجده في النوح المحفوظ أو بما أوحاه إلى ملائكته أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم مثلا الأحاديث القدسية هي في الحقيقة كلام بمين لله سبحانه وتعالى أوحاه إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو وحي ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم عبر عنه بالألفاظ التي هو اختارها وهو رحكي الكلام إذن هذا هو ننفق القول بأن الله سبحانه وتعالى متكلم طيب ما هو الشرط الشرط في طحة كون الذات متكلمة الحياة نزو الإرادة والعلم العلم يعني العلم لأن العلم يجب أن يكون حياة إذن الحياة العلم كل متكلم فيجب أن يكون عالما فلذلك يقول العلماء الكلام مترتب على العلم فقط معا لكي آه يدل على شيء ولا دلالة إلا بعد علم لا دلالة لا للذات ولا لغير الذات إلا بعد علم يعني أنا مثلا أنا بتكلم مع نفسي ثم أبين لكم هذا الكلام لو لم أكن عالما فكيف أبينه لنفسي ثم أبينه لكم أنا أصلا أطينكم أنا بقيمكم في نفسي، ثم أتطور نفسي، يعني أنا بقيم نفسي عقوان مقامكم ثم أكترع لها من الألطاب إني بحكي لو أني أنا مثلا بدي أدرس العقائد وأنا متعارف عارف إلا هالمعلومات المعينة ذات القدر المعين ما الذي كنت سأقوله أكو... ما الذي كنت يعني, أت... يعني ما الذي ينفع لهذا لهذا الحالي فأنا أتكلم كلاما بالقدر اللي أنا بتطور عنه شوف وكل ما زاد قدر المخاطب يزيد المتكلم من قدر خطابه لاحظ كيف المسألة في القرآن إنه هو كلام واحد متوضح إلى قصة الخلق، سيد محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الخلق وكل منه وكل منهم يفهم قدر المعين من الخطاب وفي جميع هذه المراتب البيان قد حصل للميع لا يجوز أن يقال إن القرآن فقط إنما أنزل لعامة الناس هذا كلام من لا يعقل. أصلا شوف كيف المسألة القرآن أنزل لعامة الناس ولعلمائهم والعالم يفهم منه بحسب علمه والعالم يفهم منه بحسب علمه والخطاب واحد والمخاطب واحد ولكن المخاطب المخاطب متكثر وهنا درجة هذه جهة الإعجاب أصلا في القرآن إنه هذا خطاب واحد والمخاطب واحد ولكن المعلومات متكسرة وهي مستمدة وستنبطة من نفس الكتاب وبحكي في المسألة هذه انصالة سناء فيها لاحقا ولكن محل الكلام هو انه يكفي لكي يتصف الواحد بالكلام ان يكون عالما يكفي لكي يتصف الواحد بالكلام لان يكون ان يكون عالما طب لماذا لا يقال ان الله سبحانه وتعالى يكلم ذاته اذا اراد يعني يتصف بالكلام اذا اراد ليش لماذا؟ هل يجب ان نقول ذلك اولا ليش عظيم إذا لماذا لا يجوز أن يقال إن الله سبحانه وتعالى يتفق الكلام إذا أراد لأن الإرادة يدركت عليها فقط إياه وهو حادث لم تكن ثم كانت إذا قلنا إن هذا الذي درت وجوده على تعلق الإرادة به يعني وجد بعد أن لم يكن موجودا ما ذلك إن لما أراد الله سبحانه وتعالى أن ي... أن يوجد لنفسه صفة لم تكن موجودة يريدها إنس في إرادته معنى ذلك انه قبل ان يريد لم تكن هذه الصفة موجودة وهذا هو معنى حدوث الحوارات بالذات الإلهية وهذا معنى كون الله سبحانه وتعالى يسطس بصفات حارقة وعند علماء أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى لا يسطس بصفات حارقة مطلقا لا يجوز ان يكون الله سبحانه وتعالى مسطس بصفات حادثة. ليش ليش لماذا يعني نعم كيف؟ نق يوجد الاحتياج اللي هو النقص ليه كيف يعني نعم يعني هذا يعني هذا بس بدنا شيء لسه اقوى منه في البيان نعم يعني اساسي يعني الاول اذا كان قول إحرار الزراث إما أنك في العالم كنا أخذ إذا كانت من الجماعة إذا كان الله بحدها نفسه وكنا نفسه وكنا هذا واجه القولي جدا أنه أنت تذكر أن هذا الكلام الذي أوزده هذا الحرف الصوت على مذهب المجسم نحن هذا الحرف الصوت الذي أوزده الله سبحانه وتعالى في ذاته ما هو ابن تيمية هي يتكلم بقدرته وإرالته إذا شاء متى شاء كيف شاء موسيف إذا معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يوجد هذا الحرف والصوت في ذاته فيخرج منه العشنين يقولوا منه خرج منه خرج الإمام الطحاوي قال منه بدأ ما قال بدأ الإمام الطحاوي في عقيده قال منه بدأ ظهر أظهره الله سبحانه يعني الظهور كان من الله الإظهار كان من الله مث منه بدأ وبحكية المسألة منه بدأ يعني ظهر وقام منه ثم قرد الى الاخرين قال منه بدأ الله سبحانه وتعالى هو الذي ابدأ يعني اظهر هذا القرآن للمخلوقات يس منه بدأ وبحكيه في المنتقل اذا لما نقول ان الله سبحانه وتعالى على مذهب المدسمة ان الله سبحانه وتعالى يوزد حرفا وطوفا في ذاته معنى ذلك هم يعترفون ويقولون إن هذا الحرف الصوت لم يكونا موجودين ثم وجدا. فهنا حالةان. طرف. الحالة الأولى لم تكنها موجودين، لم يكن هذا الصوت موجود. والحالة الثانية لما ظهر موجود. بنقول الله سبحانه وتعالى في أي حال أسمل. لما كان الصوت والحرف موجود ولا لما يكون موجود. هم يقولون انه لما يكون موجود أسمل. فمن كلهم طيب لما كان لما, لما اوهده في غاره للحرف والطوت هل هو كمال او نقر يقولوا لا هو كمال ماشي من كل قبل ان يوجده كان نقر هم, هم يقولوا لا اما انهم يقولوا نقر او ما يقولوا نقر هم طبعا لا يستطيعون انهم يقولوا لا كان نقر لانه هذا فساد مذهب 100% هم يقولوا لا قبل هذا الحرف والطوت كان في حرف وطوت قبله ليكون لا تخلو الذات عن حرف وصوت في المسألة طب نحكي لهم قبل هذا الحرف والصوت الثاني بيقول أيضا كان ومن هنا صار عندهم التناقض النوعي في كلام الله فتنظر الحوادث في كلام الله أيضا لأنه لم يزل الله سبحانه وتعالى متكلما اذا شاء متى شاء بس نحكي عن الصوت يستحيل هذا تناقض بعض الذهله من الحشوية والمس لما قال الصوت والحرف قديمان ولكن لا أحد عاقل يقول أن الحرف والصوت قديمة لأنه كما قال الإيمان الباقلاني، اللاني لأن ال... الإنسان يعرف أن الباء من بسم الله هي قبل الثين والثين بعد الباء بد أن تكون الباء حارثة والثين حادثة أما أنه يقول قديمة مش حرف والصوت صار تسكيط المسألة صارك وهكذا إذن وده الإشكال أن الله سبحانه وتعالى حدث فيه بعض اقتراحات هذه الاقتراحات تكون كمال هم يقولون تكون كمال يلزمنهم على عليها أن يقولوا إيش قبل وجودها كانت نقص فإما أن يلزمهم ان الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما منذ الأزل لم يزل متكلما دائما أو يقول إيش طبعا هذه فيها إشكال لأنه ابن تيمية لا يقول لم يزل متكلما دائما قال لم يزل متكلما إذا شا وضعيت المسألة أو يقول هي لم يزل متكلما إذا فى وهذا هو الذي يقوله يعنى الاحتمالين طار إما, إما أن يقول لم يزل هناك حرف وصوت دائما حرف وصوت بعد حرف وصوت وهكذا لا إلى اول ولا إلى نهاية وهذا لا يقول بني أفلا ابن تيمية هذا الاحتمال ليه؟ لأنه في نقص أيضا في نقص لأنه معنى ذلك أنه لم يزل الله سبحانه وتعالى تقوم عليه الحواب الصغير وكل حالة في نقصه هو حرف كنا لله فصار شرط كمال الله الدائم هو استمرار في الحوادث في الذات الإلهية وهذا هو أصلا ما يقول فيه هو إن قال بنفسه. المثل اللي قال إنه لم يزل متكلما إذا شاء وهذا يرد عليه ما على الأول ولكن الأول الفرص دي وبين هذا إنه هذا الأول اتصال الحوادث حقيقة يعني فرطولها بالحقيقة في ذات الله وهناك إن كان والثنتين يلزمهما نفس الـ نفس الـ نفس اللازم إذا تبيّن لإنه قولهم أن قولهم بأن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت ليس معناه إنه يتكلم مطلقا لا معناه أنه يوجد الحرف والصوت في ذاته قبل أن بعد أن يكونا غير موجودين في ذاته معناه إنه يوجد صفة لذاته لم تكن موجودة وضعك الم... هذا هو بالضبط معنى الكلام لانه ابنيه ايش بيقول يتكلمه يتكلم يعني يخرج الحرف والصوت بقدرته وارادته القدره والإرادة قديمات ناتي طب وبيقول والكلام هو صفه من صفاته الكلام صفه من صفاته يعني قائم بذات الله ولكن يقول هذا الكلام حادث بنقص القدره والاراده بمعنى ان الله سبحانه وتعالى يحدث في ذاته بعض صفاته وهذا هو معنى هذا المعنى هو معنى أن الله سبحانه وتعالى يتصرف بذاته كيف شاء. عبارة إن تأنيب لما يقول يقولها إلى بعضكم يعني يقرأ لابن تأنيب كثير بحكيه يتصرف بذاته كيف يشاء. بعض الناس يحسبون يتصرف بذاته بمعنى إنه يخلق المخلوقات. ثم هذا المعنى لا يقال فيه أحد. ولكن لما يقول يتصرف بذاته معنى إنه يوجد في ذاته ما يساء من الحوادث سواء حركات. مثل استواءه استواءه على العصف والمنجلة والتقرب في سائر حركات، وهو يقول الإمام الأشععي لاحظ إيش يقول في الاستواء؟ هو فعل أحدثه الله في العرش ابن تيمية يقول لا هو فعل أحدثه الله في ذلك. سؤتيك المسألة؟ هاي هاي الفارق بين قول الأشععي وبين قول ابن تيمية في الاستواء؟ الاستواء عند الإمام الأشععي هو فعل أو جده الله في العرش. بمعنى انه استمى مخلقه واتقنه للعرش ومن ثم الثالثة لكل المخلوقات ابن تينية كل بعد ان اوجد الله العرش فعل في ذاته فعلا وهو العلوب على العرش والاستقرار عليه فهو فعله الاستواء صار عند ابن عبارة عن فعل اوجده الله في ذاته وهو عين الحركة والقعود على ذات العرش واضح يا اسمعنا الكلام ما يتطور واحد منكم ان كلام ابن غير ذلك يعني لا يوجد هناك معنى إذا واحد استنكر واست يعني استقبح مثل هذا القول لا يجوز له إنما يستبعد يقول لا لا يقصد هذا الكلام بل هو يقصد عين هذا الكلام ولكن هو يعني يرى في كليناته ومستفي إن ريع لهذا الكلام أمام الملأ لئلا يظهر فضائحه أو تظهر فضائحه ورحت في الكلام ف. أنا أرجو أن يكون بهذا التلخيص قد ظهر كثير من أصول هذه المسألة التي يعني يتطور كثير الناس إنها مشكلة ومعقدة وإلى آخره فيها حقيقة تحتاج إلى نوع توضيح ولكن أرجو أن يكون هذا القدر موضح لبعضي فيها إحنا بدنا الآن قبل الأسئلة نتمل قراءة هذا المدن لكي لا نقطع في الكلام إن شاء الله هم طولنا عليكم اليوم بس يعني خلال العشر دقائق أو الربع ساعة نكمل هذه على العناقل لكي نكمل المفاه ال الفئات المعينة. نعم. وَكَلَامُ اللَّهِ لَيْسَ فَوْقًا لِأَنَّ الْأَصْوَاتَ حَاضِرَةٌ لاحظ ال ال, ال الآن نخلين نعيد القراءة من الأول. قال واحد. وحقيقة الكلام هو المعنى القائم بالذات المعبر عنه بالعبارات المختلفة إذا هذه العبارات المختلفة اللي هي اللي نسميها إحنا أصوات أو صرور. هي دالة على كلام الله وليس هي نفسها عن كلام الله كيف يعني دالة على كلام, إيش يعني كلام الله هو الصفة القائم بذات الله هيا معنى الكلام معنى الكلام هو اصفة القائم بذات الله ليس عين الحرف والصوف هو قائم بذات الله بل هو معدر عن كلام الله ويسمى لغة ان كلام الله من جهة سنه معدر عن كلام الله يعني القرآن الذي انزله الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد وأظهره على يديه هو كلام الله حقيقة ولكن ليس معنى كلام الله حقيقة أنه خلقه الله في ذاته بل هو دال على بعض مدلولات كلام الله النفسي الأذلي وإنما خلق الله سبحانه وتعالى القرآن وأودده أين؟ في اللوح كما ورد في الأحاديث والأدلة إن الله سبحانه وتعالى أوجد القرآن في اللوح المحفوظ ثم كان يأمر جبريل عليه السلام بحسب المناسبات أن ينزل من اللوح المحفوظ أو من السماء الدنيا عندما أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر بسعة واحدة ثم صار ينزله منجما على حسب المناسبات إذا القرآن اللي هو حرف وصوف ليس هو عينه عبارة عن نصف صفر الله، لا هو دالٌ على بعض مدلولات صفة الله سبحانه وتعالى. لذلك فهو عبارة. بالضبط. لذلك يقول العلماء إنه هو عبارة عن كلام الله. يقصدون إنه عبارة عن كلام الله أي دالٌ على بعض مدلولات كلام الله النقي. لأن كلام الله سبحانه وتعالى النقي دالٌ على جميع معلومات الله. كما أن كل واحد منا كلامه يكون دال على جميع معلوماته. فكذلك الله سبحانه وتعالى يكون كلامه دالا على جميع كلماته جميع كلامه يكون دالا على جميع معلوماته لذلك في الآية لو كان البحر إيه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لإيه فر لمدد البحر قبل أن تنفذ كلماته ولو دين بمثله إيه هذا كناية وإراءة للناس إن كلام الله أن كلام الله لا نهائة له لا نهائة له فكيف يشتر كلام الله سبحانه وتعالى فقط في القرآن شو البحر ولو لا لمثل البحر قبل أن تنفذ كلماته ربي معنى هذا الكلام هذا فيه دليل على أن كلام الله ليس فقط هو المنزل إلى الأنبياء بل هو أكثر من ذلك بكثير وأعلى من ذلك بكثير وهو دال على جميع معلومات الله ومعلومات الله لا نهاية لها ومن هنا كان كلام الله لا نهاية لها لأن كلام, لأن كلام الله دال على جميع معلومات الله ومعلومات الله لا نهاية لها هذا معنى الآية ومن هنا بعض آيات القرآن قد تبدوا لأول إنه يعني. عبارة عن مجرد مبالغة، ولكن المحققون العلماء يستمجلون منها أصول الاعتقاد. واضح المسألة. إذا قال هو المعنى حقيقة الكلام، أي معنى الكلام الذي هو طفة من كساء الله هو المعنى القائم بالذات. أيش هو المعنى القائم بالذات؟ ما حقيقته لا نعرف إلا إنه إنس. كلام مفهوم. كما إن لما قلنا عن القدرة والإرادة. ما حقيقة في القدرة؟ هي صفة لا نعلم حقيقتها ولكن نعلم بعض لوازمها بعض أحكامها أنه يكون بهالإيجاد والإعدام كلام الله صفة لا نعلم حقيقتها ولكن نعلم قطعا أنه ليس حادثا ليس صوتا ولا حرفا لأن الصوت والحرف حادث نعلم أنه قديم لأنه يستحيل أن يكون صفة الله حادثة وهكذا قال المعبر عنه هو المعنى القائم بالذات المعبر عنه بالعبارات المختلفات الآن صار يحكي عن الألصال والعبارات المختلفات هذه معبر عن كلام الله وإذا أطلقنا عليها أنها كلام الله فمن جهة إنها معبرة عن كلام الله فلا يجد يقول إذا القرآن عندكم ليس كلام لله لا بل هو كلام الله ويجب احترامه ويحرم إهانته هو كلام الله حقيقة من حيث انه ايش معدل عن كلام الله المحسين واضح بحكية المسألة بالعبارات المختلطات المباين لبنت الحروف والأصوات ليس من جنس الحروف والأصوات كلام الله لأن كل, ج... كل حرف مختلطة هو حادث ويستحيل أن يكون بالله سبحانه وتعالى حوادث للمعنى الذي ذكرناه المنزه عن التقديم والتأخير لدفع المعنى والكل والبعض لأنه ننثل إسل في أجزاء بصير ولا يوجد هناك كم متصل ومنفصل لأنه ليس عن الترتيب ولزء وانتفاء الترتيب تيناه بما سبق قال والبعض واللحن والإعراب وسائر أنواع التغيرات المتعلق بما يتعلق به العلم من المتعلقات إذا الكلام دال على سميع ما يتعلق به العلم من المتعلقات وكلام الله تعالى ليس بشروف لأن الشروف حابثة كل الشروف حادة كلها وكلام الله اللي يتكلم عن الكلام اللي هو صفة من صفات الله. أيوة. ولا يتكلم عن الكلام الدال على الصفة. القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى إلى سيدنا محمد هو فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى. يتم كلامه من حيث إنه دال على كلام الله. وارحل كلام صلاتيين. نعم. وكلام, وكلام الله. وكلام الله ليس بسواط لأن الأسوات حادثة. والحروف والأصوات فيهما تقديم وتأخير وكلام الله تعالى منزه عن ذلك م. وليس بشر أيضا ولا ذهر لأنهما من كلام الحوادث م. وأعلم أنه يطلق على الكتب المنزلة على رسل أو المنزلة على رسل أنها كلام الله تعالى دمين. لأنها ظهرت من تعالى إختاثا وتركيبا ولا ينزلها غيره نعم لا لأنه هو الذي أحدثها لم يركبها غيره لم يكتر هذه الألفاظ غير غير غير, غير, غير الله وتعالى. لا هو الذي اختارها وهو الذي ساء إنزالها بخلاف الحديث الخصية. الذي ركب الألفاء بالحديث الخصية من هو الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن المعنى موحى بها من عند الله في الحديث النبوي. الفرق أنه هذه تلك تنص إلى الله تعالى لأن هو أوضحها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتلك الرسول صلى الله عليه وسلم ينسوها إنسان من عندك وهي من جنس الإيحاء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم. هذا هو الفرق بين الحديث النبوي والحديث الخصية. هو بحتيت المسألة؟ فرق بسيط الفرق هو انه هذا ابتداء وهذا مش ابتداء، مالك مالك بس هذا هو الفرق لذلك كلاهما واحد ما ينطق عنها والعب ان هذا ان الله الله هو لا يلتم عليه شيء ولكن يعني التحقيق فيها إن الله من عند الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه, لأنه لم يدلنا دليل قطعي على إنه الله من عند الله سبحانه وتعالى ولكن الرسول صلى لو كان يعني لاحظ إحنا في, في علم التوحيد في العطائد احنا ناتين لحتى الآن على نمط معين إنه لا ننسب إلى الله إلا المقروعين كل ما هو ليس المقروع لا يزود أطلا نسبته إلى الله فحتى لما تقول إنه أنت هذا حديث كدتي تلمنا المضارع العلماء قد قالوا إنه لما لا يكون اللطف من عند الله أيضا ناس احنا لا نمنع أن يكون لا نقول إنه يستحيل أن يكون اللطف ولكن لا يجوز أن تقول إن اللطف أيضا من عند الله بعدم استحالته إلا بعد أن تأتي بالدليل القطعي على إنه من عند الله غاية الأمر الذي قطعنا به هو أن المعنى من عند الله سبحانه وتعالى وهذا بمثل الرسول صلى الله عليه وسلم هو أن هذا المعنى إلى, إلى الله سبحانه وتعالى الله إذا من حيث الإمكان لا نمنع لا مانا مطلقا ولكن المقطوع به إنه لا دليل على ذلك فإذا هذا الكلام صادر من عند الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا ننسب هذا اللفظ إلى الرسول وننسب المعنى إلى الله فهذا هو المقطوع به بالمعنى بالمعنى لفظ إنت لما تقول قال الرسول أنت تروي عن الرسول بالمعنى ولا تلتزم في روايتك الألفاظ لا يفترض في تفواية الجزام الألطابة نفس المعنى لاحظ هذا ماشي كله على المقتوله به لأنك إنت لما تتكلم في ذات الله في الإلهيات في التي تنتر إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن تقتصر على المقطوع أما أنت تقول لما لا يكون الله صارتها لقد خلق خوصا وحقا لمجرد أنه لما لا يكون إذا نقول أنه خلق يجب أن تأتي بالدليل القاطع على إنه خلق حلو حلو ثم ما بالنه انه من قول خلق حرفا وطاقا وفي ادلة تمنع ان يخلق الله سبحانه وتعالى حرفا وطاقا يعني مجرد عدم وجود الدليل القطعي هذا كافي لنفي نسبة الكلام الى الله سبحانه وتعالى يعني عطوا لنفي نسبة المعنى الى الله سبحانه وتعالى فما ذلك اذا وجد دليل معارض للخص النسبة ويكون المنع أشده اقوى يعني الناس يحكوا نتباء نثبت الثاق إلى الله سبحانه وتعالى نعم قد ينهر لبعض الناس إنه مجرد نثبت الثاق إلى الله هي معناته في إهام أو احتمال إنه فيه لله الثاق نحن <تصفيق> نعم كذلك ولكن نقول لهم هل مجرد وجود هذا الاحتمال كافي لأن تثبتوا طاقا لله سبحانه وتعالى لا ليس لأنه سلمنا وجود هذا الاحتمال ولكن يوجد هناك احتمالات اخرى لهذه الطاق والاصل على نسبة المعنى الا اذا كان مفتوحا لله سبحانه وتعالى شفت ايه سلمت قالت فما بالك اذا قلنا انه مع احتمال نسبة الطاق لله هذا احتمال واحتمال انه هذه الطاق اطلقت على سبيل الكناية الشدة وغير ما بالك انه مجرد هذين الاحتمالين يمنع عطل النسبة، وما ذلك انه لما تكون مع تقدير نسبة الصاق يلزم التركيب فيوجد دليل ايضا معارض لنصفة الصاق بمعنى العضوات الجارحة فيكون هناك اولا لا يوجد دليل قطعي على نسبة الصاق ثانيا يوجد دليل معارض وناقض لنصفة الصاق اذا تم نفي نصفة الصاق من دليل من هيه وهيه يعني رايح رايح يعني من سبيل الإثبات عندك دليل وعندك دليل على النفي فكيف تقول جثة شك في نفس الكلام في الإلهيات يعني محصور بالمقطوعات وهذا هو هذه الكلام المتكلمين أنه نحن هذا العلم لا يكون فيه إلا المقطوع ولكن الجهل يظنون أنتم تتكلموا في بالصوت والحرف وكذا نتكلموا بهما نفيا مش إثباتا ولكن نتكلم في أصل الطفا إثباتا مش نفيا فإحنا علم الكلام صحيح في أمور في مراحل كثيرة نسمقط فيها ولكن نسمقط فيها بنبينها حتى ننسيها مش حتى نثبتها ولكن هم بتسلم في كل شيء نصبا إلى الله سبحانه وتعالى على سبيل الاستفادة لمجرد أنه نصبا إلى الله فهم يمشون بأسلوب غير قطعي قطع مع وجود المعارض عندهم لا, لا يجوز ان يقال ان جبريح عليه السلام هو الذي ركب هذه الحروف في ثم انتلاها على سيدي نعم هذا احتمال بعض الحشوية وهذا المجسمة نسبوا هذا القول الى الافعرة وهم منه براء قالوا انه بعض الافعرة قالوا ان الله سبحانه وتعالى ان سيدنا جبريح عليه السلام هو الذي انسى الكلمات للقرآن وذلرها للرسول ولم يقل احد بذلك لذلك احتجنا هنا إلى إن منصرح ولا يزود أن يقال إن جبريل عليه السلام هو الذي ركب هذه الحروف في نفسه ثم انزلها على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله تعالى علم جبريل هذه الألفاظ وأمره بإلزالها على سيدنا محمد عليه السلام. وهذه الألفاظ ليست في نفس فتح النفسية كما يتوهم البعض بل هي دالة عليها دلالة عقلية أو عرفية. أي يعني دلالة عقلية أو عرفية؟ ذلال عقلية، يعني الكلام الم الكلام الذي الذي هو موجود في المصحف، دال له ذلال عقلية كيف؟ أو عرفية كيف؟ ثلاثةين، إلو ثلاثةين، لاحظ الكلام، دال ذلال عقلية كيف؟ من حيث انه معجز، من حيث إنه هذا القرآن اللي هو كلام هو معجز يعني عاجز البصر عن أن يأتي بمثله، فدلر العقل على ان هذا الكلام يستحيل أن يكون من عند البصر، ومع أنه كلام إلا أنه يستحيل أنه يكون بصر، إذا هو كلام لغير البصر. هالدلالة عقلية ودلالة عرفية من حيث دلالاته دلالات المعاني بالعرف الدوغوي وابا حتيت الدلالة إن شاء الله نعم لأن الألطابة مركزة رحالفة وصفة النفسية, وصفة النفسية التي هي من الكلام لا يجوز أن تكون كذلك لأن الحوادث لا تقوم بالخالق عز وجل نعم. ومن هذا الباب يطلق على هذه الكريمات المنزلة على رسله أنه كلام الله تعالى أي لأنها دالة على بعض مدلولات الكلام النفسي الأزلي يقلنا بعض مدلولات لا شفقي لأن لا نهاية لمدلولات كلام الله النبتي ولكن هذه الألفاظ التي أنزلها إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي دالة على بعض مدلولات كلام النبتي وإلا فكلام الله سبحانه وتعالى أشمل وأعم من هذا الكلام كله فليس الموجود في القرآن هو كل كلام الله ليس دالا على جميع كلام الله مطلقا لا أحد يقول بذلك نعم. فالكلام النفسي لله تعالى يدل على جميع الواجبات والجائزات والمستحيلات، وأما الكلام المنذر على رسول صلوات الله تعالى عليهم فيدل على بعض مدلولات كلام الله تعالى النفسي، أي إن الكتب السماوية لا تدل على جميع معلومات الله عز وجل ولا على جميع مدلولات كلام النفسي. لا حتى هذا الكلام ما في على الكتب السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى إلى الأنبياء الآخرين مثل سيدنا عيسى وموسى وغيرهم. كل الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى هي دالة على بعض مدلولات الكلام النفسي كما أن الكتاب الذي أنزله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دال على بعض مدلولات كلام الله النفسي وكل هذه المدلولات التي دلت عليها الكتب دالة على بعض مدلولات كلام الله النفسي فكلام الله أوسع وأعلى وأعم من كل هذه الكتب المؤسلات وَيَتَعَلَّقُ الكلام بِالْوَاجِبَاتِ وَالْمُسْتَحِيلَاتِ وَالْجَاهِدَاتِ أي تعليق تعليق يعني يدل كلام الله على المستحيلات والواجبات والجاهدات تعليق قد لاَلة ليس إنسا ولا كشف لأن الكشف هو من متعلقات العلم بل تعليق قد لاَلة وإخبار نعم مثال مثال لاَلة مثال لاَلة لاَلة الكلام على الواجب قوله تعالى قل والله واحد إلى غاية الصورة. كيف يعني دلالته على الواجب؟ لله والله. الواجب العقل والله. صدق. لأن الله يتكلم هذه الصورة عن الله سبحانه وتعالى. الله أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له هذه كلها ورديات ورديات عقلية لله سبحانه وتعالى نعم. ومثالنا له على الجاهز أقوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار. نعم. ومثالنا له. واضح طبعاً نعم. أقوله تعالى لو كان فيه ما كل دون إلا الله لفسبت. هذا دلنا على أمر مستحيل أيضاً. نعم. وتعلقه بالنسبه للواجب والمستحيل اه الان عندك وتعلقه بالنسبه اكتبوها وتعلق الكلام بالواجب والمستحيل والجائز ايوه بالمستحيل بالواجب والمستحيل والجائز بمعنى دلالته عليه سلفي قديم. نعم. نعم. وتعلّق الكلام في الواجب والمستحيل والجائز بمعنى فلا عليه أري قديم وبالنسبة لأفعال المخلدين. الآن اضيف السطر التالي هو نفس العبارة, العبارة اللي عندك ولكنها أوضح إن شاء الله نكون. بعد تنزيذي قديم، وأما الأمر فإن لم يقل برجوعهما، وأما الأمر والنهي يعني، وأما الأمر والنهي فإن لم يقل برجوعهما إلى الخير من حيث المعنى، فلهما تعلقان بأفعال المكلفين. فلهما تعلقان يعني وأما الأمر والنهي فإن لم يقل برجوعهم إلى القبر من حيث المعنى فلهما تعلقان بأسعال المكلفين ثلوحي قديم قبل وجودهم وتنجيزي حادث بعد وجودهم بعد وجود المكلفين يعني نعيدها قبل وجودهم وتنجيزي حادث بعد وجودهم انه هذا تعلق المعنى ويسموه في أصول الزكاة الأوانر والنواني يعني القول الله سبحانه وتعالى أقيم الصلاة وياته الزكاة هذا الكلام هذا الكلام أمر ونهي العلماء استلفوا انه الأمر والنهي راجعات إلى الخبر أم لا احنا نحكي إن لم يقل برجوعهم إلى الخبر فهما متعلقان بالأسعال المكلفين تعلق تنزيزي قديم تنزيزي قديم حادث هذا الثالثي كل المسألة يعني ايه تنجيزي حادث وصلوهي قديم معنى انها صالحات للتعلق عند وجود المتعلق وتنجيزي حادث عند وجود المتعلق وتعلقا فيه تنجيزا وهذه المسألة بعض الناس يتخفوا فيها وهذا التفريق وهذا التفصيل يتم رب به على كثير من اراء العلمانيين بان الشريعة غير مأمورين نحن بها الان وانها عبارة عن ت... عبارة عن حالة تاريخية يعني متعلقة تعلقا تاريخيا بالزمان الماضي فقط بينما نحن نقول انه الامر والنهي متعلقان تعلقين تنديذ طروح قديم قبل وجود المخلوقات قبل وجود المكلفين وتنديذ حادث عند وجود المكلفين بناء على هذا الاصل بيكمل كل الاحتمالات المقدرة والممكنة التي يمكن ان يصغل بها بعض الجهرة على الشرائع بان يقولوا بانه مثلا الاوامر والنواهي هذه كانت فقط مأمور بها من كان في عصر النبي فهذا من لا التعلق هناك تعلق من, من الازل المتعلق بكل المكلفين تعلق صلوحي قديم اما تعلق التنجيزي فكل ما مكلف تعلق به تعلقا تنجيزيا فلم توجه أطالقا فقط إلى ربس الناس الذين كانوا في الزمان رسول بل هؤلاء الناس كانوا من ضمن التعلقات التنجيزية للتعلق الصروح القديم فكل, فكل, فكل مخلوق وجد وكان طالحا أن يكلف تتعلق به تعلق البنجوزية تنجيزيا حادثا بنفس التعلق الثلوث السنجي... القديم هو نفسه خطاب واحد ولكن تعلقاته متعددة ولهذا يتم الرد على كثير من العلمان اللي هم يطعب عليهم ان هم يتطوروا انه كيف نفس الخطاب القديم متعلق فينا فلجأوا الى القول بفكرة اسمها تاريخية النص ان النص متعلق فقط بتاريخ معين بزمان معين بعد هذا الزمن ما في دلالة على انه النص متعلق فينا لانهم تهموا أن الزمان جزء من النص، وتحكي المسألة. فإحدى الكلّة الزمان شرط للتعلق التنزيزي للنص، وليس جزء منه. النص. النص ثابت قبل الزمان، وتحكي المسألة ثابت قبل الزمان، وتعلقه هو ثابت. تعلق السلوح ثابت قبل الزمان، ولكن التعلق التنزيزي هو شرط تحقيقه، شرط ظهوره هو الزمان. بس، فصار الزمان محلا للظهور، شرطا للظهور، وليس جزءا من الماهية. وابش كيف الكلام طار فبهذا يتم إذا بدهم نحكي معهم بأطلوب ثلثة فيه بأطلوب كلاني هيك بيتمظر لهم كيف معنى أنك أنت بتقول أن الشريعة طارحة لكل زمان ومكان ومفهوم إن شاء الله الكلام نعم ودليل وجوب الكلام من الكتاب قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم قيامة ليس بينه وبينه ترجمان وأجمعت أهل السنة إلى أن الله تعالى متكلم بكلام قديم الأذلي وبرهان العقل يأتي ملاحظة اعلم أن كلام الله تعالى للنبي موسى عليه السلام أنه أذال منه المانع حتى سمع كلامه القديم الذي ليس في ولا صلو على مذهب الإمام الأشعري طبعا هل تسلمنا عليها إحنا طابقا أنه الله سبحانه وتعالى أزال المانع الذي منع سيدنا موسى أن يسمع الكلام. هذا بناء على طريقة الإمام الأحاري. وأما طريقة الماوريدي، نعم، ثم رد عليه المانع فلم يسمع. وليس أن الله تعالى أذى كلامه لموسى، ولن عدامة، ولن عدامة كلامه أصل صريح. ولن عدامة كلامه. ولن عدامة كلامه بعد وقف المانع عليه. ولن عدم نعم. بعد رد المانع عليه لأن كلامه تعالى قديم والقديم لا يتغير ولا يتبدل. نعم هذا المسألة هي مسألة خاص طبيع كلام الله مع سيدنا موسى فقط إن الإمام الأسعلي والإمام المتغذيذ كل منهما اتفق مع الآخر وكل أهل الكنة طبعا اتفقوا على لأن كلام الله قديم الآن اختلفوا في توجيه هذه الحادثة إنه كيف قال الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى الإمام الأسعلي قال نفس الكلام الـ الـ الـ الـ الأزلي القديم الله سبحانه وتعالى خلق في سيدنا موسى عليه السلام إدراكا خاصا له من دون توصف صوت ولا حد ومسى عليه كثير من العلماء هذه الطريقة وبعض العلماء إيش قالوا الإمام أبو منصور الماتيدي وغيره قال بل الله سبحانه وتعالى خلق صوتا دلا على كلامه النفسي كما انه خلق احنا بنقول خلق الاداره والرسوم هو لا خلق خلق فوضى دلا على كلامه وكل منها طريقه لا اثبات فيها ولا وعائل. ولا فرض اي ممكن شجره ونختار اختلف برضه اختلفت اختلفت ولكن المساله انه خلق فوضى دلا على كلامه وتلاحظوا انه هذا هذا الخلاف ليس خلافا في اصل الـ الـ الـ الـ الـ الكلام النفسي بل هو خلاف إنه كيف سمع موسى عليه السلام الكلام النقصي هل هو سمعه مباشرة كما قال طول ما منكم من أحد الله وسيتلمه الله ليس بينه وبينه ترثمان هذا هو معنى الكلام النقصي إنه سمع كلام النقصي يعني أن الله سبحانه وتعالى يخلق في كل إنسان إدراكا لما يريد أن يكلمه به كما وضحه الإمام الغزالي في كتاب الاقتصاد غيره من الآئمة أمر إنه يخلق صوتا وحرفا دال ليني على كلام النفسي إذن هذا خلاف في أصل الصفة أم في كيفية العلم بالصفة في كيفية العلم بالصفة وما كان خلافا في كيفية علمنا نحن بالصفة ليس خلافا في أصل في أصل من أصول علم التوحيد لذلك العلماء كلهم قالوا هذا هذا الخلاف بين الإمام الأشعري وبين الإمام الماثريدي خلاف لفظي. أو خلاف في طرع من فروع العلم التوحيد وليس خلافا في أصل من الرسول واضح ليه؟ لأن محل هذا الخلاف هو في كيفية علمنا بالكلام النفسي في أكبر في كيفية علم سيدنا موسى عليه السلام بالكلام النفسي وليس هو خلاف في أن أصل الكلام النفسي وليس أم أنه ليس ثارث هذا محل اتفاق واضح كيف المسألة صارت نعم. ملاحظة، ملاحظه المعاني لها مطالب سبعة وجودها وقدمها ولقاؤها ومخالفتها وغيابها عن المخصص وموحدتها وعموم تعلقها بما تتعلق يعني مخالفتها يعني مخالفته للحوادث وأم متعلقها بما تتعلق به جل الحياة مطالبها سته ليش قال الحياة مطالبها سته؟ بدون تعليل وين التعلق؟ يعني كل وحده كل واحدة من صفات المعاني لها مطالب تبعيه يعني مطالب احكام طبعا اولا يجب ان تكون وجوديه قديمة يعني لا اول لها يعني توفف كل شفة منصفات المعيني بهذه المطالب السبعة تقول مثلا علم الله قديم ودودي باقي مخالف لعلم الحوادث غني عن المخصص وواحد ومتعلق بكل متعلقاته اي طالب السبعة عن القدرة النفس الاسي قدرته قديمة ودودية باقية مقالصة لقدرة الحوادث الى آخره عن كل الصفات المعاني لها سبعة مطالب، إلا الحياة لها ستة، لأنه لأتعلقها. لا تعلقها. نعم. ملاحظة. علم أن الصفات المعاني لا يقارن فيها عن الذات ولا غير الذات، فهي كالواحد مع العشرة، لا عين العشرة ولا غيرها. فالعنية ممنوعة لفظا واعتقادا لأن الاتحاد محال، والغيرية بمهمة الانفصال عن الذات. فلا تجوز رفضا ولا اعتقادا لأنهم يلزم عليها السبين طبعا هذه المسألة تكلمنا عليها أكثر من مرة من حول كل الصفات. السبات المعيني إنه لا يقال عليها لا نقص الذات ولا لا عين الذات ولا غير الذات لأنه ليست هي عين الذات لأنه الذات ليس صفة ولا غير الذات لأنه الغير إذا كانت غير الذات يجوز أن تنسك وتخرج من الذات وتنفصل في الوجود عن الذات